بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء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 أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية إِلَّا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنَتَارَكُوا آلِهَتَنَا لِشَاهِرٍ مَجْنُون الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ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 كَاَنَّهُ النَّبِيضُ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ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 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ على آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ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 ولقد نادانا نوح فلمعنا المجيبون ونجلناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجد المحتمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِذَا رَجَعَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ مَا لَا تَعْبُدُونَ فَإِذًا أَنَا عَنْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ لِلْمُتَّقِينَ غَفُورًا فَكَوَّنَ لَهُمْ عِندَهُمُ الرِّيحَ فَرَأَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنفِقُونَ فَرَأَوْا عَلَيْهِمْ ضَرَبًا مِنَ الْيَمِينِ فَأَخَذَهُ إِلَى الَّذِي يَدْعُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَا يُنْفِقُونَ قالوا بنا له ذنوانا فألقوا في الجحيم فأراضوا به كيدا فزعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدمين رب عبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعيق قال يا بني يا را في المنام اني البحث فانظر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر فتدنني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وسلم للجبيل ونعديناه ايها ابراهيم قد صدقت الرؤيا إما كذلك نجزي المحسين إن هذا لهو البلاء المدين وقديناه بذرح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسين إنه من عبادنا المحسين وذشرناه من إسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه على الإسحاق ومن ذر يبينا محسن ووالما من نفسه مدين ولقد منلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العليم ونصرناهم فكأيهم وأعتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وفرتنا عليهما في الآخرين سلاما على موسى وعارون إنا كذلك نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلا سلام المرسلين إذ قال لقومه ألا تستقون أتبعون بعلا وتذورون أحسن الخالقين الله ربكم فكذبوه فإنهم لمشبرون إلا عباد الله المطلقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلوى عسين إن وكذلك نجد المحتنون إنه من عبادنا المؤمن وإنه قل من المرتلين إذ نحن إلا عباد الله العالمين كنا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 وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ إِلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَرَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كانوا ليقولون لو ان عادنا ذكرا من الاولين لكننا عباد الله المخلصين